إهداء إهدأ. إلى حمال رسالات القرآن السلكين بها إلى الله تعبدا وبلاغاً المكابدين بها محن هذا الزمان إلى بلابل الليالي الخضر المرتلة خوفها ورجاءها بمحاريب السحر إلى طلائع الخيول الغبر المورية بسنابكها لهيب الفتح المبين سلاما وأماناً للعالمين إلى أجيال الشباب الصادق المؤمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا إليكم سادتي أهدي هذه اللوعات خادمكم المحب فريد الأنصاري